الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله استو استو اقيموا صفوفكم وتراصوا الله اكبر, الله أكبر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 غير ا ل م غ ض و ب ع ل ي ه م و ل ا ا ل ض ا ل ي ن آ م ي ن إن ا ل ل ه ا الذين امنوا ا ن ق و ا الله وملائكته يصلون على النبي. يا يا ايها الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ه واعد لهم عذابا مهينا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 الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله اكبر, الله الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 محمد رسول الله والذين معه أ ش د ا ء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أ ث ر السجود ذلك مثلهم في ا ل ت و ر ا ة ومثلهم في ا ل إ ن ج ي ل كزرع أ خ ر ج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى, فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار